La yuhdul Allahu al-jahhrib al-sul im al-quol تبدو خیر، الله كان عفوًا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 تيرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يصدقوا بين احد منهم اولئك سوف يثيبهم اجرهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء Et himer beyine, tağfona, an zanik. وَرَبِ مِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ دُخُلٌ بَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْجَلُوا فِي السَّبْتِ وَأَقْدَمْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا